قال الامام مالك رحمه الله تعالى افاضه الحائض قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشه ام المؤمنين ان صفيه بنت حيي حاضت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال احابستناه فقيل انها قد افاضت فقال فلا إذن وقال حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حويين قد حاضت فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكم بالبيت قلنا بلى قال فاخرجن وقال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي فقيل له قد حاضت فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا فقالوا يا رسول الله إنها قد طافت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذن ذكر لنا مالك رحمه الله تعالى عدة آثار بدأها بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها بأن صفية بنت حيي حيي بن اخطب ملك اليهود في خيبر كانت من سهم بعض الصحابة واصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم جبرا لها ملكة ابنة ملك وأخذت سبيا فأخذها صلى الله عليه وسلم في سهمه ثم اعتقها وجعل عتقها صداقها فتزوجها وأصبحت من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مع زوجات رسول الله في الحج والرسول صلى الله عليه وسلم من تمام عدله مع زوجاته كان يقسم بينهن حتى في السفر وكانت صبيحة سفره في العودة من الحج الى المدينة عند صفية فلما جاء من حج طوافه او لما اراد النفر سأل عن صفية وهذا موجب السؤال وتدخل عائشة وجوابها او ان عائشة ابتداءا لما علمت حيض صفية سألت رسول الله لتعرف الحكم امام الجميع طواف الوداع ماذا ستفعل صفيا وهم على اثبة السير؟ فسواء بدأت عائشة رسول الله بالخبر او سأل رسول الله عن صفيا صاحبة النوبة فاجابته عائشة قبل ان تجيب الصفيا قالت انها حائض فقال صلى الله عليه وسلم احابستناه ظن انها لم تطف طواف الافاضه احابستنا بحيضتها حتى تطهر وتغتسل وتطوف طواف الافاضه قالت إنها كانت قد افاضت قال فلا إذن لا لن تحبسنا إذن أي ما دامت قد طافت طواف الافاضه والرواية الأخرى التي أوردها مالك ألم تكن طافت معكن طواف الافاضه قالت بلى قال فلا إذن في هذا اللفظ منه صلى الله عليه وسلم أحابس أخذ الأئمة الثلاث بأن الحائضة لا يسقط عنها طواف الإفاظ وإذا حاضت قبل أن تطوف وقد جاءت بأركان الحج الأخرى جاءت بالإحرام والوقوف بعرفات والمزدلفة وجاءت إلى منا ورمت جمرة العقبة وحاضت تبقى بحيضتها إلى أن تطهر ثم تطوف بالبيت طواف الافاضه فإذا فاجأتها الحيض عند سفرها ولم تكن طافت طواف الافاضه فما الحكم أخذ العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم أحابستنا استفهام عن واقع نتيجة أمرها إذا ما دامت حاضت تحبسنا فقال الفقهاء الحائط تحبس وتحبس من معها حتى تطهر وهنا تأتي المشكلة فيما إذا كانت الحائض لا تجد من تحبس معها ماذا ستفعل يا هل ترى تبقى وحدها او تسافر بدون ان تطوف طواف الافاضه ويبقى عليها ركن الحج وتظل على احرامها محرمه على زوجها او على التزوج حتى ترجع من بلدها وتطوف طواف الافاضه او انها تطوف وهي حائض المبدأ في هذا الموضوع ما هو ان الحائض لا تطوف كما في حديث عائشة في اول الامر اصنعي كل ما يصنع الحاج غير الا ايش لا تطوف بالبيت لا للقدوم ولا للإفادة ولا للوداع. فاذا كانت في بادئ امرها امامها المجال تترك طواف القدوم وتجلس بحيضتها وتذهب الى عرفات وتاتي الى المزدلفة وتأتي إلى منى أيام التشريق الثلاث وتجلس إلى أن تطر لكن إذا كانت في نهاية أمرها الجمهور أن عليها إيش؟ أن تنتظر فإذا كان في الأمر سعر فليس هناك رخصة له تنتظر حتى تطهر وتطوف طواف الإفادة وتذهب في أمان الله هذا هو الايش المبدا عند الجمهور وعند جميع المسلمين ياتي هنا الاشكال متى حينما لا تجد من يجلس معها ولا تستطيع ان تنتظر متى تكون عاجزه عن الانتظار اذا كان مجيئها كما في بعض انظمه بعض الدول أنها تأتي في رحلة وتعود في رحلة معينة ولا توجد لبلدها رحلات متكررة أما إذا كانت هناك رحلات متكررة تأتي رحلات الحجاج خمسة ستة عشر مرات فإنها يمكن أن تؤخر من رحلة إلى أخرى لكن إذا كان حجاج بلدها في رحلة واحدة سواء كانت جوا او بحرا او برا ماذا تفعل هذه اذا امكن باي وسيلة كانت عن طريق مطوفها عن طريق سفارتها عن طريقها الخاص ان تحول الى خطوط اخرى او الى رحلات اخرى وتنتظر حتى تبطر وتقضي حجها تعين عليها ان تفعل ذلك ولكن نحن نفترض اذا لم يمكن لها ابدا وهي بين امور ثلاث اما ان تجبر على السفر وهي حائض لم تطهر واما ان تجبر على الجلوس وليس عندها ما تجلس فيه ما عندها نفقه ولا عندها من يأويها ولا من يحميها في غربتها وإما أن تطوف بالبيت وهي حائض في قسم رابع ولا هذه الثلاث حالات هذه الحالات الثلاث ناكي عند الأئمة أولا في قضية طواف الحائض أو طواف الجنب أو طواف المحدث حدثا أصل الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يقولون لا يصح طواف بغير طهارة والطهارة شرط في صحة الطواف فمن طاف بغير طهارة فطوافه باطل هذا كلام مين الأئمة الثلاثة منهم؟ الأربعة ما عدا من؟ أبو حنيف الإمام أبو حنيف رحمه الله يقول الطهارة للطائف شرط له هو ولكن ليس شرط صحة في الطواف الطهارة ايش شرط فيه هو وليس شرط صحة في ايش في الطواف فعند الامام ابي حنيفه رحمه الله لو طاف انسان بغير وضوء طوافه صحيح ولكنه آثم بكونه لم يتوضا وعليه دم فهمنا هذه وإذا كان الأمر كذلك الطهارة قسمان صغرى وكبر فإن كان حدثا أصغر فعليه دم شاب وإن طاف بحدث أكبر فعليه بدنه إذا طاف وهو جنب طوافه معتبر ولكن عليه ايش دم اكبر وهو البدنة والجنب والحائض متعادلان فعند الامام ابي حنيفة اذا طافت المرأة وهي حائض سواء كان طواف نافلة او طواف قدوم او طواف افاضه او طواف وداع او اي شيء مهما كان الامر ان طافت بالبيت وهي حائض فعليها ايش بدنة اذا الامام ابو حنيفة رحمه الله يصحح للحائض طوافها ويلزمها بيش ببدنه اذا لو اخذنا بهذا القول وقلنا انها تطوف وعلى مذهب ابي حنيفة يكون تكمل تحجها بطوافها في حيضها وتذبح بدنه ولا تذهب بحجها ناقص او تجلس في مكة على خطر من امرها ايهما اولى قول ابي حنيف طيب استقر عندنا قول الائمه الاربعه في المسألة ناتي بعد ذلك بقليل جاء بعد هذا او بعد الائمه الاربعه من الائمه المجتهدين او العلماء المجتهدين من اتباع الائمه الاربعه الامام ابن تيميه رحمه الله وهو حنبلي تابع تبع من اتباع احمد بحث هذه القضيه وقال اذا جئنا واردنا ان نبحث ما بين الائمه الاربعه في مقالتهم اي دليل على وجوب الطهارة للطواف من فيكم يعرف دليل على ان الطهارة واجبة في الطواف ها؟ الطواف بالبيت ايش صلاة واذا كان الطواف بالبيت صلاة الصلاة من شرطها ايش الطهار طيب يبقى الطهارة للح... للطواف أصل ولا فرع مقيس على غيره ها؟ فرع مقيس على غيره إذن الأصل في الباب الصلاة والطواف فرع حمل عليها فيقول الإمام ابن تيميه رحمه الله إذا كان الطواف فرعا عن الصلاة في إيجاب الطهارة هلما لننظر في الصلاة التي هي الأصل بالنسبة للطهارة نجد أن الصلاة وهي الأصل من كان في حالة اضطرار وتعذرت عليه الطهارة تسقط عنه الصلاة يؤخرها عن وقتها او يصليها على حسب استطاعته اشكركم ها يصليها حسب استطاعته ان عجز عن الماء ذهب الى ايش الى التيمم ان عجز عن التيمم ها. فاقد الطهورين يعقد الامم صلاه فاقد الطهورين طب في واحد في الدنيا ما حصلش لا ولا تراب مثلوا له بمثال وجزاهم الله خيرا قالوا اذا كان انسان يمشي في الطريق فاذا باسد رآه من بعيد فجاءه يقصده واذا بشجره عنده فتسلق الشجره رآه الاسد يتسلق فجاء ونام باصل الشجر، ينتظر نزوله النمر يقفز لكن الاسد لا فهذا ينظر الشمس تغرب تتضيف للمغيب والاسد ينظر اليه لينزل ان نزل فالى رحمة الله وان جلس غربت الشمس وضاع العصر والعصر ما يجمع مع المغرب. ماذا يفعل هيقول يا اسد يعطيني شويه تراب يمه ما عنده حيلة اذا بين احد امرين اما يلقي بنفسه للأسد حتى الصلاة كمان تروح اذا مات ما في صلاة واما ان يجلس امامه يقول للشمس في امان الله ولا صلاة واما ان يصلي احلاف ثلاث ايضا واتفق الائمه على انه يصلي ثم التفريع زي واحد من الملكيه بيطالع هناك هل يقضي او لا يقضي يعيد او لا يعيد اذا خرج الوقت فلا كلام لاحد ناتي الى اصل المساله وكيف اخذ الفقهاء هذا الحكم هل هو اجتهاد من عندهم او اخذوه من السنة اخذوه من السنه ومن اين ذكروا في غزوة المريسية قبل ان ينزل التيمم في قضية عقد ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نزلنا منزلا فافتقدت عقدي كنت مستعيرة كانت السعرات عقد والعرية مضمونة امانة عندها فافتقدته فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين إلى المنزل الذي كانوا فيه من قبل يبحثون هناك لعله إيش يحصلوا فاتشوا حواليها في المحل اللي هم فيما حصلوا قال ها ما بيجي إلا كن وقع منها فين المنزل الأول فذهب رجلان يطلبان العقدة طبعا مرحله طويلة غاب الرجلان جاء وقت الصلاة على الجيش ليس عندهم ماء وليس معهم ماء حتى ذهب الناس إلى أبي بكر يشتكون عائش فجاء أبو بكر إلى عائش والرسول صلى الله عليه وسلم متوسد فخذها نائما فاخذ ينخسها بأصبعه في خاصرتها في كشحها حبست الناس ورسول الله على غير ماء وبغير ماء يعني انت السبب تقول فما زال يؤلمني ولم استطع ان اتحرك لمكانة رسول الله مني حتى تحدر الدم من عيني على وجهه وكان اذا نام ليقذونه فاستيقظ صلى الله عليه وسلم ونزلت آية المائدة وإن كنتم إيش أو على فلم تجدوا ماء فإيش فتيمموا فقرأها صلى الله عليه وسلم عليهم وقاموا وتيمموا وصلوا يبه هنا الرسول وأصحابه وجدوا عبدا عن الماء ايش التيمم الرجلان اللذان ذهبا يطلبان العقدة هل علموا بخبر التيمم ما علموا به ادركتهم الصلاة هناك الصلاة هناك قالوا اش نساو الصلاة جاء وما عندنا ماء ولا علم لهم بامر التيمم ما عندهم الا ماء خلاص قال اش ما في صلاة قال لا الله امرنا بالصلاة وامرنا ان نتوضا لها فاذا عجزنا عن الوضوء نحن لسنا معاجزين عن الصلاه نصلي ونترك ما عجزنا عنه فصليا بغير وضوء والحال انه بغير ايش كمان بغير تيمم اذا بغير طاهره بالكليه لا اساسيه ولا فرعيه فلما صليا واتيا لرسول الله ووجدوا الفرج قد جاء اخبرها رسول الله فبنت تيممتم عشان نزل الوحي عندكم احنا ما درينا عن هذا وصلينا من غير تيمه فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهما بإعاده تلك الصلاه اذا فاقد الطهورين معا ماذا يفعل يصلي فيقول امام التيميه هنا إذا كانت الأصل التي هي الصلاة عند تعذر الطهارة يصلي على حالته الآن الطواف مع تعذر الطهارة لظروفها القهرية في عجزها عن البقاء وفي اضطرارها للسفر مع رفقتها تكون حالة اضطرار ولا اختيار يقول تطوف ولا بدنه ولا شاد معتم يا جماعة ثم يقول نأتي إلى جانب آخر هذه المراه إن قلتم حابستنا عند من من يتولى النفقة عليه من يأويها معها رفقة جاءت معهم قد تكون مع محرم أو لمحرم معها جاءت مع رفقة مأمونة كما يقول الفقهاء الرفقة ستذهب ولا نحبس القافلة كلها عشانها ومن اللي يصرف على القافلة اذا لم تجد اذا اجلسناها بدون رفقتها وبعد ما تنتهي تطهر مع منحة سافر خطر عليها في سفرها وحدها سيما في ذلك الوقت الحج جب معاه اذا جلوسها خطر عليه انقل لا تذهب بدون طواف، وتذهب الى بلدها حتى تطهر ثم تأتي وتطوف وهي طاهر من الذي يستطيع ان يضمن لها عودة بعد ان تذهب الى بلدها جاءت من اندلوسيا ولا جاءت من الفلبين لا تصنظر اللي جاء من الرياض ولا جاء من جدة ولا جاء من الاش القصيم هذه تقدر تروح وتيجي ولا لا سهل عليها لا مانع وليس لها ان تترخص لانها بايسر ما تكون ولو بدون محرم تركب في الطائرة مع رفقة ويستقبلها اخوها ولا قريبها في رفقة مأمونة لا يشق عليها الذهاب والعودة من الذي يبمن لنا عودتها ايضا ان كانت ذات زوج نمنعها من زوجها ونمنع زوجها عنها حتى تأتي وتطوف وترجع أي ما شقة أكثر من هذه إذا لم تكن ذات زوج منعناها أن تتزوج ثم هلما تحملت الروح ترجع وامتنعت من زوجها ولما جاءت جاءت الكره مرة اخرى وحاضت تبغى الساول اذا اخف هذه الاحتمالات ما هو أن تطوف بتلك الحالة التي هي عليها مع تحفظها من أن يتقاطر منها شيء بأرض المسلم وعلى هذا بإيجاز حابسة نهي نرجع ونقول من يقولون بضرورة بقائها لو تفقهنا منطوق قوله صلى الله عليه وسلم أحابسة نا نا رجع فين لرسول الله ومن معه صفيه من تكون زوجة رسول الله فصفية زوجة رسول الله ورسول الله امير الحج بيده ارحلوا وبيده انتظروا فاذا ما حبس على زوجه لن يخشى عليها ولن يخشى عليه هو في جمع من اصحابه وهي في رفقه رسول الله زوجها اذا لو حبس عليها لا مضرة في ذلك بخلاف المرأة الأخرى، وأي امراه يكون لها مثل ما لصفية. وعلى هذا حينما يقول مالك كريها يحبس عليها إلى متى أكثر ما يحبس على مثلها أو أكثر ما يحبس الدم مثلها إذا كانت جاي مع الكري هو صاحب الكروة صاحب البعير الذي جاء بها صاحب السيارة التي جاء بها قافلة تركية ولا سورية ولا غيرها ولا من هذا القبيل جاءت في رحلة طائرة او خطوط دولية ان كانت خطوط دولية ولها رحلات متعددة فهذه مضمونة لكن دولة مثل دول بعض الدول في افريقيا تستأجر طائرة كبيرة تحمل حجاجها تأتي بهم وتذهب بهم وانتهت ماذا تفعل هذه نحبس الطائرة بطيارها بركابها حتى تفر هذه لا نملك ذلك الساعة الطائرة في المطار عليها بحسب كذا وهي جاثمة في أرض المطار عليها أرضية في كل دولة كانت إذا ظروف المرأة العادية ليست كظروف صفيه رضي الله تعالى عنها فقوله صلى الله عليه وسلم أحابس يقولها صلى الله عليه وسلم وباستطاعته أن ينتظر لها حتى تطهر إذا أيها الاخوه هذه القضية كما أشر هي ثالثة المواقف للحائض في الحج وهي أعقد المشاكل فيه ننظر أولا بكل وسيلة وطريقة يمكن للمرأة أن تنتظر فعليها أن تنتظر إذا ضاق الأمر ولم يبق إلا واحدة من ثلاث تبقى في ضياع تذهب بدون طواف تطوف وهي حائط إن كان الأمر تأزم وليست هناك نافذه إلا إحدى الأمور الثلاث كلاهما صعب ولكن ايسر هذه الصعاب ما هو ارتكاب اخف الاضرار الثلاثة وهو ايش لا يكلف الله نفسا الا وسعها مضطرة المضطر يأكل الميت ولا لا وهي محرم فهل هذا يكون اكثر من ذلك يقول الامام التيمية رحمه الله لا الصلاة يأتيها صاحبها وهو فاقد الطهورين للضرورة والطواف فرع على الصلاة لن تكون لن يكون الفرع أقوى من إيش من الأصل فإذا كان الأصل يتسامع فيه الضرورة فالفرع من باب أولى ولكن لا ندع هذه على ما يقول شماعة ونعلق عليها كل امراه حادث تقول أني معزورة نقولها لا ما كل عذر يقبل هذا أمر عبادة وبينك وبين الله تنظر أولا في جميع الوسائل وفي جميع الطرق فإن أمكنها فلا يحق لها بينها وبين الله أن تطوف وهي حائد فإذا لم يكن إلا هذا فلا حول ولا قوه إلا بالله هذا ما يتعلق بهذه القضية كل ما جاء في الحد باسم الذبح فهو فيه في الحرم هديا بارغ الكعبة ولا سأل في هذا بعض الإخوان يقول لو أنبنا عنها طاهر تطوف مكانها وبعضهم يمعن في السؤال ويقول إذا كانت النيابة تصح في الحج من أوله لآخره فهل تجوز النيابة في هذا الركن فقط الجواب لا لأن المرأة أو الرجل الذي تلبس بالإحرام للحج بنفسه تعين عليه أن يأتي بأركان الحج بنفسه بكل حالة من الحالات حتى لو عجز عن الطواف ماشيا يحمل لو عجز عن السعي ماشيا يركب لو عجز عن الذهاب إلى عرفات يحمل إليه وهكذا أما أن ينوب إنسان عن إنسان في طواف أو سعي فلا ولم تجز النيابة إلا في رمي الجمرات فقط تلك الجزئية وحدها هي التي تجوز النيابة فيها لمن حج بنفسه نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحدثنا أنم تقول طافح بالبيت قلنا بنا قال تفرس يأتي مالك بهذه الزيادة قال صلى الله عليه وسلم لعلها تحبس ألم تكن طافت معكن متى طفن في أول يوم يوم العيد إذن السنة المبادرة للنسوة بالطواف يوم العيد مخافة من مثل ذلك قالت بلى طافت معنا قال فلا إذن إذن بقي طواف إيش الوداع طواف الوداع جاء بقاعدة عام عن ابن عباس متفق عليه أمر الناس أن يكون آخر أهدهم بالبيت أي طواف الوداع إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء الحائض والنفساء من قلت انحبس أربعين يوم حتى تطفر من نفاسها ولا تنحبس عشرة ايام حتى تطهر من حيضتها لا طواف الوداع مسامح فيه الحائض والنفساء غير الحائض والنفساء عليها ايش ان توادي على البيت